انت فاهم الدنيا وشغال ولا محيراك يا انسان مش ومع كل إجابة هتكتشف انك استاذ وعايش في الدنيا بتقدير ممتاز انت جبت المعلومات دي منين استاذ في الدنيا ده حقيقي ولا انا الدنيا استاذ في الدنيا, أستاذ في الدنيا مع هبا مصطفى أهلا بيكم وأستاذ في الدنيا ويلا بينا نشوف مين النهاردة هيكون أستاذنا في الدنيا تحت عمرك يا سيد زمردة. البعوات جاهزين الأستاذ يجي يخضوه على طول بين <تصفيق> <تصفيق> الأستاذ؟ أنا بنرحب معنا نهار في حلقة جديدة من أستاذ في الدنيا بالأديبة والمحامية اللبنانية أستاذ ريتا بدر الدين أستاذ ريتا أهلا بحضرتك منوران على موجات صوت العرب ورمضان كريم رمضان ينعد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافة وإن شاء الله بعمل السلام بالوطن العربي وتكون كل الناس سعيدة ومبسوطة أستاذ في الدنيا الأستاذة ريتا بدر الدين بتعيش اليوم بيومه ولا دايما الآن وشي لها ما بكرة شوفي حلوة الله هي هذه فيها ثلثة في كمان وعمد الواحد كتير بده يراجع الدام والحياة كيف ماشي و وما يجري حوله من احداث وهو كيف عم يتفاعل فيها أما لا انا بيعجبني انه الواحد يعيش كل يوم بيومه ولكن بده يعمل توازن في توازن انه ما يهمل القادم لانه لازم دائما نحن نعمل حساب للغد أستاذ ريتا بدر الدين إذا ذكرت كلمة الوحدة رد فعل حضرتك بيكون إيه؟ بتكرهي الوحدة جدا ولا إذا فرضت عليك بتقدري تستمتعي فيها؟ ولا شايفها ضرورية فقط في بعض الأحيان يعني من أجل استعادة طبعاً الهدوء التوازن النفسي؟ مظبوط حول كل اللي قلتيهم مظبوطين الوحدة أساساً هي مش إنها تكون ملقاعدة يعني لا الوحدة مطلوبة في ظروف معينة في أوقات محددة مع برنامجي في الحياة بطلوب الوحدة مش مطلوب للعزل وللانفراد الوحدة معناتها الانتاج الانتاج الذاتي الوحدة هي مراجعة النفس الوحدة هي مثل العيادة عيادة للشخص هو وبينشئ بينه وبين نفسه وكم من ال الوحدة أنتجت العظماء بمؤلفاتهم بأفكارهم بإبداعاتهم حضرتك بتؤمني بفكرة جبر الخواطر والكلمة الطيبة لأن هم إذا وجدوا في حياتنا بيهوينوا كثير علينا جدا وعلى من حولنا بتؤمني فعلا بأهميتهم وبتعملي بيهم في الحياة الله يشوفي هيدي جبر الخواطر من القيم الإنسانية الرفيعة جدا وأؤمن بها وبقدرش عيش بدونها أنا إذا ما كنت عمارسة أو إني عم بقول الكلمة الطيبة واللي فيها حنان وفيها مراعاة للكبير والصغير حياتنا ما إلى الزوم ونحن حياتنا بتتحول إلى ربط إلى ميكانيكي مجردة في النهاية أنا بكل الشكر الجزيل لحضرتك الأديبة والمحامية اللبنية أستاذة ريتا بدر الدين ونقول لحضرتك أنك أستاذة وأستاذة قديره للغاية في الدنيا كل سنة وانتي بايبانة وارتينا ورمضان كريم في لكم وإنتوا نورتوني ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية الأستاذ مبسوط جدا جدا أستاذ في الدنيا, أستاذ في الدنيا, أستاذ في الدنيا, أستاذ في الدنيا مع هبا مصطفى